111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر 117. والرجز فاهجر ولا تمن تستكتر ولربك فاصبر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 121. ثم يطمع أن أزيد 122. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا 123. سأرهقه صعودا 124. إنه فكر وقدر 125. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر 112. ثم عبس وبسر 113. ثم أدبر واستكبر 114. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 115. إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تدرب لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا كثنا وما جعلنا عدتهم إلا كثنا للذين كفروا 111. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون 112. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا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 عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائض 112. وكنا نكذب بيوم الدين 113. حتى أتانا اليقين 114. فما تنفعهم شفاعة الشافعين 115. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر فرت من قصورة